بسم الله الرحمن الرحيم م تلك ايات الكتاب المبين لعل كباخع نفسك الا يكون مؤمنين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 جُم السَّحرَةُ لِم قات يَوْ مَِّ عَلومِ وَقِيلَ لَِّ سِهَاآاتُمُ مُجَتَمِعُون لعَنا نَاتَّبععوا السَّحرَةَ إِ كَواهُمُ الغالِبين فَلََّا جَاء السَّحَرَةُ قالوا لِفِجعونَ آاءِا لناَا لأَجرًْا إن كُا نَحْنُ الْ الغالِبين قَا نَعََّ إِكُم إذَّ مِنَ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 قال اامنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لا اقطع عن ايديكم ورجليكم من خلاف ولا اصلبنكم اجمعين قالوا لا ضير لنا الى ربنا منقلبون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 ولا تخزني يوم يبعثون يوم لَا ينفع عماله ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم واذلفت الجنه للمتقين وبرزت الجحيم للغاويين وقيل لهم اينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون فَكُبَّ كِمَا فِيهَا هُمُ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُم فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نَسَوْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلووْ أن لناَا كَرَّةَ فَنَكُونَ مِنَ المُمنين إ فِي ذَلِكَ لآيه وَماَا كانََ أَكْأكثرَرُهُم مُمينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَ العزيِيز الرَّحيِيم كَذبَتْقومُ نوحن الْمُرسَلينَ إذ قالَا لَ أَخُهُم نُوحٌ أَلا تَتَّقُون إي لَُم رَرسُول أمين فَتَّكُ اللهَّه وَأَطيعون وما أَسْأَلُكُمْ وَعَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنومن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطار للمؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا، فافتح بيني وبينهم فتحا، ونجني ومن معي من المؤمنين، فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين،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 تَبَنونَ بكلِّرِع آيَةً تَعبَثونَ وَتتَّخذونَ مَصانِ على عَكُم تَخلُدون وَإذا تَشُْمُ بتَشْم جَارين فَاتَّقُ اللهه وَأَطيعون وَاتَّقُ الذي أمَدَّكُم بِماَا تَعلمونَ أمَدَّكم ب بأننعامم وَبَنين وَجنَّاتِ عيون إنِ يأَخَافُ عَلَيكُم عَذابَ يَوم عظيم قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا خَلْقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 وَزروع وَنَخْلِ طلعُهَا هَظيم وَتَنحتُونَ منن الجبالِبُ يوتَافَرين فَتَّكُ اللهَّه وَآطعُون وَل تُطيعوا أأَمرْ الْ المُسْفينَ الذين يُفْسِدونونَ فيِي الأررض وَلَا يُصْلِحون قالوا إ مَاأَتَ منِنَ الْ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 إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين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 كَذَّبَ أأَصحابُ لَكَةَ المُرسَلينَ إذ قالَا لَم شعبٌ ألا تَتَّقونَ إي لَ رَرسُول أأَمين فَاتَّقُ الله وَأَطيعون وَماَا أأَسألك عليههِ مِنْ أأَجرٍ إن أجرِيَ إلَّعَ رَبّ العالمينأَوْفُ الكَلَ وَلا تتكونوا مِ الْ المُخْسِرينَ وَزننوا بِالْقُصْطاسِ الْ المُسَْقم.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 وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ على قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعْلِمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلوونَ الزلناهُ على بعضعض الْ الأعْجمينَ فَقرَرَأهُ عليهلَيْهم مَا كانوا بِهِم مِنين كَذَلِكَ سَلَنهُ في كلُل بالِالمُجرمينَ لا يُمِنونَ بِهِ حتىا يَرَوُ الْ العذابَ الألم فَيتيَهُم بَوْتَتَ وَهُم لا يَشعْرونَ فَيَقولُواهَا نَحْنُ مظرون أَفَ بعذاابِناَا يستعجلونَ أَفَرَيتَئِم مَتَّعنهُ موسنين.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 فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكونوا من المعذبين وانذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإنا صوك فقل إني بريء مما تعملون فإنا صوك فقل إني بريء مما تعملون فَتك على العزيز الرَّحيمِ الذي ي الركَحين تَقوم وَوتقلبك في الساجينَ إن هو السَّميعُ العليم هلأُنَبعكُعَ ما تنزَّلُ الشياطين تنَزل على كلُ أفكٍ أثم تنزل على كلِ أفكٍ أثمه يُلْقُون السَّم وَكأكثرَُهُ كذبون. والشعراء يتبعهم الغاغون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصَّالِحَاتِ وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون